الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرب الانبياء والمرسلين أ م ا بعد فتكمله لباب ا ل ت أ و ي ل ذكر المؤلف عددا من ا ل م س ا ل التي فيها نصوص قد أ و ل ه ا بعض اهل العلم وصرفوها عن ظاهرها فوقع ن ز ا م في هذا التاويل هل هو ت أ و ي ل صحيح أ و ت أ و ي ل باطل قال المؤلف ا ل م س أ ل ة ا ل س ا د س ة حديث لا صيام لمن لم يؤرد الصيام من الليل هنا صيام فعل أ و مصدر نفي بقوله لا صيام اذا نفي الفعل هل هذا يدل على العموم أ و لا يدل عليه جمهور اهل العلم قالوا الصيام ن ك ر ة جاء في سياق النفي فيفيد العموم فيبقى على العموم بحيث يجب في كل صيام تبيت النيه إ ل ا ما ورد دليل استثناء ا ل ح ن ف ي ة قالوا قوله لا صيام لا نحمله على العموم و إ ن م ا نحمله على صيام النذر و ا ل ق ض ا ء و ا ل ك ف ا ر ة فاجاز الصيام بدون صيام ا ل ف ر ض بدون ت ب ي ي ت ا ل ن ي ة قالوا ل أ ن صيام رمضان متعين للصوت قال المؤلف هذا ا ل ت أ و ي ل من أ ف س د ا ل ت أ و ي ل ا ت لماذا سماه ت أ و ي ل ا ل أ ن ه م صرفوا اللفظ من ظاهره و هو العموم و ا ل ا س ت غ ر ا ب إ ل ى قصره على بعض ا ل أ ف ر ا د ف إ ن اللفظ عام ل أ ن ه نفي لا بعده نكره و ا ل ن ك ر ة في سياق النفي تفيد العموم لو استثنوا من احد ا ل أ ن و ا ع كان يعني يحتمل يكون ت أ و ي ل ا قريبا أ م ا أ ن يستثنوا منه غالب الصيام الذي هو صيام النفل وصيام الفرض فهذا يعني بعيد في ا ل ش ر مثال آ خ ر ا ل م س أ ل ة ا ل س ا ب ع ة أ ي م ا ا م ر أ ة نكحت نفسها بغير إ ذ ن وليها فنكاحها باطل ف إ ن مسها فلها المهر بما استقل من فرجها ا م ر أ ة ن ك ر ة في سياق الشرط فتفيد العموم بعض أ ه ل العلم يقول ب أ ن أ د ا ة أ ي من أ ل ف ا ظ العموم و لكن الصواب أ ن أ ي أ د ا ة ش ر ط تفيد ا ل إ ط ل ا ق و لا تفيد العموم إ ل ا إ ذ ا ورد معها ن ك ر ة فيكون تكون ا س ت ف ا د ة العموم من النكره في سياق الشرق قوله ا م ر أ ة ظاهره العموم لما جاء ا ل ح ن ف ي ة فقالوا هذه هذا اللفظ نصرفه عن الظاهر ونؤوله فنجعل المراد به ا ل أ م ه أ م ا ا ل ح ر ة فيجوز لها أ ن تزوج نفسها فاعترض المعترض وقال إ ن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ف إ ن مسها فلها المهر قالوا اذن يكون والامه لا تاخذ المهر وانما الذي ياخذ المهر من هو السيد قالوا اذن قال الحنفيه اذن المراد به المكاتبه فاعترض عليهم قالوا هذا تاويل بعيد المكاتبه صوره نادره جدا جدا ك ي ف حملتم اللفظ العام على ص و ر ة ن ا د ر ة هذا من التاويلات ا ل ب ع ي د ة م س أ ل ة ا ل ث ا م ن ة في قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمس وللرسول ولذي القربى ذي القربى ا ل ق ر ب معرفه معرف بال و ذو القربى مضاف إ ل ى م ع ر ف ة فيكون م ع ر ف ة ظهره ا العموم ل أ ن الجمع وهو اسم ذو إ ذ ا اضيف إ ل ى م ع ر ف ة ف إ ن ه يفيد العموم قال ا ل ح ن ف ي ة نحن نحمله على الفقراء من ذو القربى ليس كل أ ح د من ذوي القربى نعطيه من ا ل غ ن ي م ة إ ن م ا نعطي من كان فقيرا هذا ت أ و ي ل ل أ ن ه م صرفوا اللفظ عن ظاهره والعموم والاستغراب إ ل ى جعل المراد به بعض ا ل أ ف ر ا د وهم الفقراء خ ا ص ة هذا ا ل ت أ و ي ل أ ي ن دليله ما فيه دليل حتى لو فرضنا أ ن ك م قلتم به بناء على قياس أ و بناء على حديث هذا ز ي ا د ة على النص و أ ن ت م يا أ ي ه ا ا ل ح ن ف ي ة تقولون ز ي ا د ة على النص ن س ت فعلى مقتضى ا ا مذهبكم لا يقبل فكيف تقولون به ولذلك قال مؤلف بيد أ ن أ ب ا ح ن ي ف ة جاء فيها ب ب ي ض ة العقر إ ي ش ب ي ض ة العقر هذا مثل عند العرب يضرب للشيء النادر المنقطع بعضهم يقول العقر طائر لا, يعني لا يشاهد إ ل ا نادرا وفيضته م ش ا ه د ة بيضته أ ن د ر من النادر وبعضهم يقول العقر هي بيضه الديك وبعضهم يقول ب ي ض ة العقر هي ا ل ب ي ض ة ا ل أ خ ي ر ة من ا ل د ج ا ج ة التي تتوقف بعدها مثال آ خ ر قوله تعالى فيطعام ستين مسكينا ستين ا ل أ ص ل أ ن ه نص العدد م ع ن ى هنا أ ن العدد مقصود ومراد فلا بد من الستين قال ا ل ح ن ف ي ة لو أ ط ع م ا ل إ ن س ا ن مسكينا ستين م ر ة أ ج ز ا طيب الله يقول ستين مسكينا قالوا نقدر فنقول فيطعام طعام ستين مسكينا هذا ت أ و ي ل هذا ت أ و ي ل و ا ل ت أ و ي ل لا بد فيه من دليل و أ ن ت م لم ت أ ت و ا بدليل على أ ن هذا هو المراه أ م ا تقدير الطعام فموكول إ ل ى العرف ه و أ ح د أ د ل ة الشرع او إ ل ى البيان الواقع في آ ي ة ك ف ا ر ة اليمين فيكون حينئذ من باب حمل المطلق على المقيد ا ل م س أ ل ة ا ل ع ا ش ر ة حديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح ن أ و د ا ل ي ة ما هي ا ل د ا ل ي ة نوع من أ ن و ا ع ا ل آ ل ا ت التي يسقى بها الزرع نصف العشر قوله فيما سقت السماء العشر ظاهره العموم فيشمل حتى ا ل خ ض ر و ا ر والمقاضب وقاضب نوع من أ ن و ا ع الخضر والنابتات الجمهور يقولون الخضروات التي لا تدخر لا ز ك ا ة فيها الطماط لا يدخر يتلف حين ي ذ ن لا ز ك ا ة فيه الفواكه لا تدخر حينئذ لا ز ك ا ة فيها ا ل ح ن ف ي ة يقولون بل فيها ا ل ز ك ا ة لعموم هذا الحديث قال المؤلف هذا الخبر لم يقصد به العموم و إ ن م ا قصد به ت ق ص وانما قصد به بيان مقدار الواجب ولم يرد به بيان أ ن و ا ع الخارج من ا ل أ ر ض التي يجب فيها ا ل ز ك ا ة هذا نوع تاويل من الجمهور ل أ ن ظاهر اللفظ فيما س ق ت السماء ما اسم مبهم اسم موصول ظاهره العموم ترك الجمهور هذا العموم لادله ي أ خ ر ى أ ن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن ي أ خ ذ ا ل ز ك ا ة من ا ل خ ض ر في عصره أ و أ و ر د و ا ا د ل ة من اجماع أ و من حديث وبالتالي تركوا العموم لدليل هذا نوع من أ ن و ا ع ا ل ت أ و ي ل ا ل م س أ ل ة الحاديه ع ش ر ة قول النبي صلى الله عليه و سلم في س ا ئ م ة الغنم ا ل ز ك ا ة هنا ا ل س ا ئ م ة ما هي هي التي ترعى ظهر هذا اللفظ منطوق هذا اللفظ ايجاب ا ل ز ك ا ة في ا ل س ا ئ م ة و يفهم منه أ ن ا ل م ع ل و ف ة لا ز ك ا ة فيها ا ل م ع ل و ف ة التي يجلب لها العلف و ا ل م ا ل ك ي ة يعارضونها فيقولون ب أ ن الزكاه تجب حتى في ا ل م ع ل و ف ة على أ ح د القولين عندهم و س ت د ل و ا على ذلك بقوله في كل أ ر ب ع ي ن شات شات هنا كل أ ر ب ع ي ن ظاهره العموم ي ع ن ي كل من أ د و ا ت العموم لكننا هنا تركنا هذا العموم هذا نوع ت أ و ي ل لماذا تركن العموم من مفهوم قوله في س ا ئ م ة الغنم ا ل ز ك ا ة هل تخصيص العموم ت أ و ي ل ونحن خصصنا هذا الحديث هل هذا ت أ و ي ل صحيح أ و ت أ و ي ل باطل ش و الفرق بين ا ل ت أ و ي ل الصحيح و ا ل ت أ و ي ل الباطل بالدليل ا ل ت أ و ي ل الصحيح يكون لدليل و ا ل ت أ و ي ل الباطل يكون لغير دليل فقوله في س ا ئ م ة الغنم ا ل ز ك ا ة هل هو دليل صحيح ل إ ث ب ا ت عدم وجوب ا ل ز ك ا ة في ا ل م ع ل و ف ة أ خ ذ ن ا ب و ا س ط ة ماذا بواسطه مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة بواسطه ماذا مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة فهو ذكر ا ل س ا ئ م ة و أ و ج ب فيها ا ل ز ك ا ة ففهم منه أ ن ا ل م ع ل و ف ة لا ز ك ا ة فيها فهل يصح لنا أ ن نخصص العموم بناء على مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة أ و لا يسهل ذلك واضح ا ل م س أ ل ة نجيب مثال آ خ ر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ورد في حديث آ خ ر قال لا يمسكن ذكره بيمينه وهو ي ب و ل طيب ف ي ح ا ل ة عدم ا ل ب و ل إ ن أ خ ذ ن ا ب ا ل ح د ي ث ا ل أ و ن ه ا ل ا م ر ي ب ان ي و ن هذا الامر يحب ن ك ا ل ا م ر ي ب ي ا م ي ن ل ا ف ي ح ان ا ل ب و ل و ل ا ف ي غ ي ر ه و إ ن أ خ ذ ن ا ب ا ل ث ان ي ق ل ن ا ي ف ه م م ن ي ك ن ه ذ م ر ن ي ن ه م ق ي د ب ح ا ل ة ا ل ب و ل ف أ و ل ا ل ع م و م ا ل أ و ل ل م ف ه و م ان ي ب ان ي ان ي ك و ه シャーツの数字はシャーツの数字 م ة <ت ص في ق> إ ذ ا جاء فقيه ف ت أ و ل هذا اللفظ شات وفسره ب أ ن المراد به ا ل ق ي م ة قيل هذا ا ل ت أ و ي ل ل أ ن صرفنا لفظ شات من حقيقته وهو الحيوان المعروف إ ل ى ا ل ق ي م ة وهذا ت أ و ي ل قال المؤلف قال أ ب و ح ن ي ف ة يقوم المالك الشات ا ل و ا ج ب ة عليه بتقويم الوسط فيخرجه عنها فتجزئه اعتمادا على ما فهم من أ ن المقصود في ا ل ز ك ا ة سد ا ل خ ل ة اعترض المؤلف إ ذ ا لماذا أ و ل ا ل إ م ا م ابو ه ن ي ف ه ذ ا اللفظ أ خ ذ ا من مقاصد ا ل ش ر ي ع ة فهذا فهم مقاصدي قال علماؤنا هذا باطل من ث ل ا ث ة أ م و ر أ و ل ه ا انه قياس في ع ب ا د ة الصواب ان هذا مو قياس في ع ب ا د ة هذا م ص ل ح ة ل أ ن مالها اصل يفرق بين القياس وبين المصالح ا ل م ر س ل ة أ ن القياس لها أ ص ل يقاس عليه أ م ا المصالح ا ل م ر س ل ة ليس هناك أ ص ل متعين هنا لم يذكر أ ص ل ا فهذا من باب ايش المصالح ا ل م ر س ل ة المصالح ا ل م ر س ل ة لا يجوز لنا أ ن نؤول أن ن ص و ص بناء عليها بالاتفاق الثاني أ ن هذا المعنى الذي ذكروه والعله التي ذكروها تعود على اصلها ب ا ل إ ب ط ا ل ومن شروط ص ح ة ا ل ع ل ة أن ل ا تعود على اصلها ب ا ل إ ب ط ا ل الجواب الثالث أ ن هذا التعليل الذي أ ش ا ر إ ل ي ه ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة يعارضه تعليل آ خ ر أ و ل ى منه و اقوى مما يدل على أ ن هذا التعليل غير صحيح و هو أ ن و إ ن سلمنا أ ن الغرض من ا ل ز ك ا ة سد سد ا ل خ ل ة إ ل ا أ ن فيها هذه ا ل ع ب ا ر ة عندك إ ل ا أ ن فيها مع سد ا ل خ ل ة غرضا اخر وهو م ش ا ر ك ة الغني الفقير فيما به يكون غنيا حتى يستوي الحال ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة ع ش ر ة قال تعالى فاغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م إ ل ى ا ل ك ع ب ي ن الكلام فيه و أ ر ج ل ك م أ ر ج ل ك م ا ل ق ر ا ع ه ا ل م ش ه و ر ة بنصب الله فتكون م ع ط و ف ة على وجوهكم و أ ي د ي ك م فحينئذ تكون م ع ط و ف ة على الموصولات فيها قراءتان أ خ ر ي ا ن ا ل ق ر ا ء ة ا ل أ و ل ى بالرفع و أ ر ج ل ك م فتكون م س ت ه د ف ة ف ك أ ن ه قال و أ ر ج ل ك م م و ص و ل ة إ ل ى الكعبين ا ل ق ر ا ء ة ا ل ث ا ل ث ة بفتح اللام و أ ر ج ل بكسر ا ل ل ا م ق ر ا ء ة ث ا ل ث ة بكسر ا ل ل ا م و أ ر ج ل ي ك م ففهم منها بعض الناس أ ن أ ر ج ل ك م معطوفه على رؤوسكم فتكون يكون الفرد في القدمين هو المسح و أ ج ا ب بعض اهل العلم ب أ ن الكسر هنا من باب العطف على المحل مثل قولهم هذا جحر ضب خريب الخريب ماهو الجحر ولا الضب الجحر فكان ا ل أ و ل ى به أ ن يقول هذا جحر ضب خريب ل أ ن ا ل ص ف ة للجحر لكنهم قالوا جحر ضب خريب فكسروا خريب عطفا ً على أ و إ ل ح ا ق ا ً ب ح ر ك ة ضب وهذا يسمونه الكسر ب ا ل م ج ا و ر ة أ و ا ل إ ل ح ا ق ب ا ل م ج ا و ر ة المؤلف يقول ا ل ع م د ة فيه أ ن الخفض على الجوار فاسد وعلى تقدير عدم فساده عندك وعلى عدم فساده والقول بتصحيحه إ ن م ا يجري الخفض بالجوار في ا ل أ و ص ا ف ضب خرب خرب وصف ولا يجري في المعطوفات ولا يجري في المعطوفات هناك وجه أ ق و ى وهو أ ن الله جل وعلا أ ر ا د أ ن يذكر حكم المسح على الخف فجرا جاءتنا قراءه ة الفتح و هو حال الغسل في غير الخف و ق ر ا ء ة الكسر المراد بها المسح في حاله لبس الخف قول النبي صلى الله عليه و سلم من اشترى مصراه فهو بخير النظرين بعد أ ن ي ح ل ب ه ا ثلاثه ا ل رضيها امسكها و إ ن سقطها ردها و رد معها صاع م ن ت م ر المصراه هي ب ه ي م ة الانعام التي يربط ضرعها حتى يكبر ثم تعرض فاذا في... راها المشتري ظن ان هذا هو منتوجها اليومي فاشتراها هنا تدريس هنا ماذا إ يجب تدريس من اشترى مصرات فالمشتري بخير النظرين بعد ان يحلبها ثلاثا ان رضيها امسكها و ان سخطها ردها و رد معها صاح منتم هذا الحديث اختلف الناس فيه على ثلاثه مواقف منهم من حكم به على ظاهره كمذهب احمد و الشافعي و منهم من قال أ ر د بعضه أ ق ب ل بعضه و أ ر د بعضه ك أ ش ه ب ف إ ن أ ش ه ب قبل الرد و الامساك و لم يقبل رد الصاع إ ذ ا يقول إ ن رضي امسكها و ان سخطها ردها أ م ا ج م ل ة و رد معها ص ا ع م من تمر فهذه أ ر د ه ا المنهج الثالث رد جميع الخبر فيقول إ ن سخطها ردها هذا لا أ ق ب ل ه و كذلك لا أ ق ب ل رد معها ص ا ع م لماذا يا ابا حنيف؟ حنيفه لماذا يا إ م ا م ردت الجميع قال ل أ ن التدليس ليس عيبا وبالتالي ف إ ن ن ي أ ن ف ي الرد في ح ا ل ة التدليس قال المؤلف لا عذر ل أ ش ه ب في رده ل أ ن ه قال إ ن ردها لم يرد معها شيئا ما منهجك يا أ ش ه ب في ذلك ا ي السبب أ ن تقول لا يرد شيئا قال ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان فصاحب اللبن كان يشرب اللبن فالخراج وهو منتوج ا ل ب ق ر ة مقابل ا ل ض م ا ن لو تلفت ا ل ب ق ر ة في هذه ا ل م د ة لكان ا ل ض م ا ن على المشتري المؤلف قال حديث الخراج ب ا ل ض م ا ن عام وحديث المسرات خاص ومن مقتضى القواعد ا ل ا ص و ل ي ة لا نعلم بالخبر العام في المحل الخاص الذي ورد فيه دليل خاص قال واما أ ب و خ ن ي ف ة فقال إ ن م ا رددت جميعه ل أ ن ه يخالف ا ل أ ص و ل وخبر الواحد إ ذ ا خالف قياس ا ل أ ص و ل ف إ ن ن ا نرده كيف رد كيف خالف ت ي ا س الاصول قال لان هذا الخبر يثبت الرد من غير عيب و لا شرط و الرد في البيع لا يكون إ ل ا لاحد هذين ا ل أ م ر ي ن قال و يدل على هذا أ ن ه قال بعد أ ن يحلبها ث ل ا ث ة ف حصر الرد حصر الخيار ب ث ل ا ث ة أ ي ا م و ق ا ع د ة ا ل ش ر ي ع ة أ ن الخيار لا ي ت أ ق ت فدل هذا على أ ن الخبر مخالف للقياس لكن ما دام أ ن ه قد جاءنا خبر فيجب العمل به قال هذا مخالف لقياس الاصول ك ن نجعله أ ص ل ا مستقلا و هذا هو ما يعبر عنه بالاستحسان فان الاستحسان ترك القياس لورود دليل خاص فنترك قياس الاصول لورود هذا الدليل نسميه استحسان و أ ن ت م يا ايها ا ل ح ن ف ي ة تقولون به على أ ن ن ا نقول هذا الحديث لا يخالف قياس الاصول بل هو مستمر عليها ل أ ن ق ا ع د ة ا ل ش ر ي ع ة وهي الرد بالمثل هنا تركناها ل أ ن ن ا لا نعلم المثلين كم, مك... كم مقدار ما شربه من اللبن مجهول لو كنا يرد المثل لادى ذلك إ ل ى خ ص و م وقرر فحينئذ نقول يرد صاعا من تمر إ ب ع ا د ا لهذه ا ل خ ص و م إ ذ ا قيل ل ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة عشره اذا قيل للمالكي هل تزوج المراه نفسها قال لا ما الدليل قال أ ي م ر ا ة نكحت نفسها بغير إ ذ ن وليها فنكاحها ي باطل اعترض عليه المعترض الحنفي و قال الحديث قال بغير إ ذ ن وليها فيلزمكم أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا ا س ت أ ذ ن ت الولي أ ن ه يجوز أ ن تزوج نفسها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نكحت نفسها بغير إ ذ ن وليها بينما أ ن ت م تقولون ا ل م ر أ ة لا تزوج نفسها سواء ا س ت أ ذ ن ت من الولي أ و لم ت س ت أ ذ ن قال المؤلف الجواب عن هذا من وجهين طريق جدلي وطريق فقهي أ م ا الطريق الجدلي فان يقول هذا الاستدلال استدلال بمفهوم ا ل م خ ا ل ف ة له دليل الخطاب و أ ن ت م يا أ ي ه ا ا ل ح ن ف ي ة لا تقولون به فيلزمكم على مذهبكم أ ن ه لا يعمل بهذا الاستدلال و أ م ا الجواب الفقهي فيقول الفقهاء اختلفوا على قولين قولا يقول ا ل م ر أ ة تزوج نفسها بغير ذ ولي وقولا يقول تزوج ما في احد فرق باعتبار اذن الولي ليس هناك احد من الفقهاء قال ا ل م ر أ ة تزوج نفسها اذا اذن الولي ولا يصح ان تزوج نفسها اذا لم ياذن الولي ما في احد قال قال و أ م ا الجواب الفقهي فهو أ ن يقول العلماء إ ن م انما فهو أ أن يقول ل ل ا ع ء إ ن م اختلفوا ا في هذه ا ل م س أ ل ة على أ ح د ق و ل ي أ ح د ه م ا أ ن ا ل م ر أ ة تزوج نفسها من بغير ولي والثاني أ ن الولي يتولى زواجها ب إ ذ ن ه ا ف أ ب ط ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ح د القسمين أ ض ف عندك أ ح د ف أ ف ض ل النبي صلى الله عليه و سلم أ ح د القسمين و هو استقلالها بالنكاح فتعين ص ح ة القسم ا ل آ خ ر و هو أ ن الولي هو الذي يتولى عقد الزواج ا ل م س أ ل ة ا ل س ا د س ة عشر أ ن ا ل أ ص ل حمل كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم على ا ل ح ق ي ق ة بحيث لا يحمل على ا ل م ج ا ز إ ل ا بدليل المجاز على قسمين قسم مستعمل غالب و هو الاستعمال الشرعي مثل لفظه الصلاه ي ج ع ل المؤلف و ط ا ئ ف ة م ج ا ز ة و بعضهم يقول هو ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة على كل هذا الاستعمال الشرعي هو الذي تحمل عليه ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث و إ ن كان ليس هو ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل غ و ي ة القسم الثاني المجاز الغريب النادر الغريب النادر لا يلتفت إ ل ي ه من المجازات إ ل ا اذا قام الدليل على صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إ ل ى هذا المجاز قال المؤلف إ ل ا في آ ي ا ت المواعظ والتذكير والتخويف والتهديد والاستثناء هنا هذا ت أ و ي ل ل أ ن ا ل أ ص ل ان يحمل اللفظ على ح ق ي ق ة لماذا قلتم في آ ي ا ت المواعظ والتذكير والتخويف والتهديد يحمل على المجاز ينبغي أ ن يحمل على أ ص ل ه إ ل ا إ ذ ا ورد دليل يدل على صرفه عن ظاهره ا ل م س ا ل ة ا ل س ا ب ع ة ع ش ر ة حديث أ ي م ا إ ه ا ب دبر فقط طهرا تقدم ع ن ا قبل قليل أ ن العموم هنا يستفاد من النكره في سياق الشرق وليس من أ د ا د أ ي م ا أ خ ذ من هذا الحديث أ ب و يوسف أ ن جلد ا ل غ ن ز ي ر ي ظ ه ر بالدباق يعني قال أ ي م ا إ ي ه ا ب دبر فهو عام فعندما ت أ ت ي ن و تقول بعض أ ن و ا ع الجلود لا ي ظ ه ر نقول هذا ت أ و ي ل و ا ل أ ص ل إ ع م ا ل اللفظ على ظاهره فوجب تعميمه و قال المؤلف هذه ز ل ة قدم لكثير من ا ل م ت أ و ل ي ن ف إ ن العموم و إ ن فاه قوم وقال به آ خ ر و ن المؤلف بن ميم في العموم كما تقدم ّ أ و قام دليل على وجوب ت ع م ي م فالقائل بالعموم إ ن م ا يحمل على ما يستعمل شائعا والشائع في كلام الشارع هو إ ط ل ا ق ا ل إ ي ه ا ب على غير جلد الخنزير و بالتالي ا ل ص و ر ة ا ل ن ا د ر ة التي في الغالب لا تكون م س ت ح ض ر ة عند المتكلم لا نحملها أ و لا نحمل حكم العموم عليها هكذا ي ق ر ر و هذا الجواب ضعيف و إ ن م ا الجواب أ ن يقال إ ن ت أ و ي ل اللفظ و ص ر ف عن ظاهره و عدم إ د خ ا ل جلد الخنزير ماخوذ من دليل آ خ ر وهو أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ ا ل أ د ي م ذكاته فدل هذا على أ ن الدباغ لا يؤثر إ ل ا في جلد الحيوان الذي تؤثر فيه ا ل ذ ك ا ه لو جاء انسان بخنزير وذكاه يؤكل لحمه ما يؤكل فدلنا هذا الحديث ا ل آ خ ر على أ ن حديث أ ي م ايهاب دبغ ليس المراد به العموم ف أ و ل ن ا حديث أ ي م ايهاب دبغ وصرفناه عن بعض أ ن و ا ع الجلود لوجود دليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ذ ك ا ه الايهاب دباغه و ت ل هذا على أ ن ا ل د ب ا غ لا يؤثر إ ل ا في جلد حيوان تنفع فيه ا ل ذ ك ا ء المساله ت ا أ ل ة ث ا النبي ا م ن ة عشر قول النبي صلى ل ل عليه وسلم الثامنه م م س ل و ن ت ت ا م ويرد ع ل على من سواهم ألا لا يقتل مسلم ي يد ه أقصاهم وهم سواهم م من ا ك ف ر ولا ذو عهد في عهده في قال الجمهور قوله لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر يعني أ ن المسلم إ ذ ا قتل ذميا ف إ ن القصاص لا يجري ا ل ح ن ف ي ة قالوا ب أ ن القصاص يجري هنا فلو قتل مسلم ذميا أ ث ب ت ن ا القصاص طيب والحديث قالوا الحديث فيه لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر يعني أ ن الذمي لا يقتل بكافر فدلنا على أ ن المراد ب ك ل م ة كافر ا ل أ و ل ى غير الذمي فصرفوا ك ل م ة كافر و ي ن ك ر في سياق النهي او النفي عن العموم وجعلوا المراد به الكافر الحربي وجعلوا المراد به الكافر الحربي ف إ ذ ا قتل مسلم كافرا حربيا قالوا لا يجري القصاص أ م ا إ ذ ا قتل مسلم كافرا ذميا ف إ ن القصاص ي ج ر ي من اين أ خ ذ ت م قالوا قوله ولا ذو عهد في عهده أ ي أ ن ه لا يقتل الكافر الحربي قال المؤلف اعترث عليهم اذا كان إ كنتم تقولون بهذا التاويل إ ذ ن ما ف ا ئ د ة الحديث مش فائدة الحديث. فقال ا الحديث د ة ف منهم من قال إ ن م ا ل أ ن لان المسلم إ ذ ا قتل الحربي بالاتفاق ما فيه إ ش ك ا ل ي ة و ا ل ص ح ا ب ة كانوا يقاتلون الحربيين ويقتلونه ولا يثبت ا ل ت ص ا ص فعلى تاويلكم يا ايها ا ل ح ن ف ي ة لا يبقى للحديث م ع ن ا فاجيب عن هذا ب أ ن المراد به الكافر الحربي ا ل م س ت أ م ن كافر حربي يدخل في ديار المسلمين مستاذنا إ م ا ل ت ج ا ر ة أ و لغيرها فلو قدر أ ن المسلم قتل هذا ا ل م س ت أ م ن ف إ ن ه لا يقتل به أ م ا الذمي يقول هذا من ليقوله حنفيه أ م ا الذمي ف إ ن ن ا أ ث ب ت ن ا له ع ص م ة الدار ف إ ذ ا قتله مسلم ف إ ن ه حينئذ يقتل به وبعضهم قال المسلم حتى يقتل بالذمي و يقتل ايضا ب ا ل م س ت أ م ن ولكن هذا ف ر ق ة ق ل ي ل ة وهؤلاء ا ل ف ر ق ة ا ل ق ل ي ل ة يترتب على ت أ و ي ل ه م ركاكه في الحكم ك أ ن هذا الحديث لم يقرر شيئا جديدا قال المؤلف واما من قال منهم ان الحديث إ ن م ا لا يقتل المسلم بالحربي فهو تلاعب ب ا ل ش ر ي ع ة ف إ ن الحربيه م أ م و ر بقتله فبالتالي لا نحتاج إ ل ى بيان في نفي القصاص عنه هذا قول ا ل أ ق ل أ م ا قول ا ل أ ك ث ر من ا ل ح ن ف ي ة بحمل الحديث لا يقتل مسلم بكافر أ ي م س ت أ م ن فهذا من قبيل التاويل و التاويل لا يقبل إ ل ا بدليل وفي الحكم قرينه تدل على أ ن ا ل م س ت أ م ن ليس هو المراد وحده بهذا اللفظ قال و أ م ا من حمله على ا ل م س ت أ م ن فهو من قبيل ت أ و ي ل ا ل م س أ ل ة التي قبلها ف إ ن أ ه ل الذمه م المخاطب وهم المقصود وهم المنافسون في الدار وهم المتوقع منهم راقه الدماء واخذ ا ل أ م و ا ل فبالتالي الذمه هم ا ل أ ك ث ر فكيف نحمل اللفظ العام الذي يظهر أ ن ه م س ت غ ر ب لجميع ا ل أ ف ر ا د على صور ن ا د ر ة وهو ا ل م س ت أ م ن ف إ ن ا ل م س ت أ م ن يقيم يوما او شهرا فلا م ن ا ف س ة معه بل ربما لا يخطر بالبال فكيف يجعل م ق ص و د في تاويل حديث ورد قاعده والصواب ان نقول إ ن الحديث عام فلا يصح ص ر ف عن عمومه إ ل ا بدليل و أ م ا قولهم ولا ذو عهد في عهده يعني لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر هذا إ ض م ا ر من جهتين في ا ل أ و ل وفي ا ل أ خ ي ر لكن لو قلنا ولا يقتل ذو عهد في عهده سكتنا يعني أ ن الذمي لا يجوز قتله فهذا إ ض م ا ر في ج ه ة و ا ح د ة واللفظ إ ذ ا تردد تفسيره بين تفسيرين أ ح د ه م ا يحتاج إ ل ى إ ض م ا ر مرتين يقتل وبكافر والتاويل الثاني لا يحتاج إ ل ا إ ل ى إ ض م ا ر واحد ف إ ن ن ا نحمله على ا ل إ ض م ا ر أ و على التاويل الذي ليس به إ ل ا إ ض م ا ر واحد واضح هذا ها ا ل ح ن ف ي ة يقولون ولا ذو عهد في عهده الوارده في الحديث نؤوله ل أ ن ه لا يدل على معنى ك ل م ة واحده ذو عهد في عهده و ا ل ج م ل ة لا تكون اسم واحد ذو عهد في عهده لا تحتاج إ ل ى كلام علشان يكمل الكلام فنحتاج إ ل ى تقدير التقدير احنا نسميه إ ض م ا ر ا س م ع ن ى ا ل إ ض م ا ر ن ح ت ا ج إ ل ى تقدير قال الحنفيه نقدره فنقول ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر كم قدروا من م ر ة لا يقتل وبكافر والجمهور يقولون لا وبالتالي يقولون ولا ذو عهد في عهده بكافر يعني بكافر حربي الجمهور يقول لا نحتاج إ ل ى تقدير واحد وهو ولا يقتل ذو عهد في عهده يعني أ ن الذم لا يجوز قتله ف ت أ و ي ل الجمهور وتفسير الجمهور لتقدير واحد و إ ظ م ا ر واحد و إ ذ ا تردد اللفظ بين تفسيرين أ ح د ه م ا يحتاج إ ل ى إ ظ م ا ر ي ن والثاني يحتاج إ ل ى إ ظ م ا ر واحد ف إ ن ن ا حينئذ نقدم التفسير الذي يحتاج إ ل ى اضمار واحد على التفسير الذي يحتاج إ ل ى اضمارين واضح ولا يقتل ذمي هذا عند الجمهور عند ا ل ح ن ف ي ة ولا يقتل ذمي بكافر حربي فقدر ويش ا إ فيه مرتين يقتل وبكافر طيب ا ل م س أ ل ة ا ل ت ا س ع ة عشر حديث قضى النبي صلى الله عليه و سلم باليمين مع الشاهد قال ا ل ح ن ف ي ة لا نعمل بهذا الحديث ليش قالوا ل أ ن ه ز ي ا د ة على نص ا ل ق ر آ ن ف إ ن ا ل ق ر آ ن فيه قال تعالى ف إ ن لم يكونا رجلين فرجل و م ر أ ت ه ا فوضع ا ل ش ه ا د ة على حالين الحال ا ل أ و ل ش ه ا د ة رجلين و الحال الثاني ش ه ا د ة رجل مع م ر أ ت ي ن و بالتالي لم يحكم ب ه أ و لم يذكر ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة و هي القضاء بشاهد و يمين المدعي قال الحنفيه فاستوى البيان والتعليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ممهدا ل ق ا ع د ة ا ل أ ح ك ا م لو أ ع ط ي الناس ب د ع ا بدعواهم ل د ع ى قوم دماء قوم و أ م و ا ل ه م لكن البين على المدعي واليمين على من أ ن ك ر فدل هذا على أ ن المدعي لا ي م ي ن عليه ويدل عليه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ل أ ش ع ث شاهداك أ و يمينه إ ذ ن من هو المطالب باليمين ا ل م د ع ا عليه فعندما تجعلون المدعي ي أ ت ي باليمين مع شاهد واحد يخالف ظواهر, ظواهر هذه ا ا ظ و ر هذه النصوص قال المؤلف وهو قوي جدا لكن إ م ا م دار الهجره والامام مالك اهتبل به لقوته وخف بالرد عليهم من جميع جوانبه فاطنب في الرد عليهم في نحو ورقتين ومعتمد ما قال أ ن يقال إ ن الله تبارك وتعالى مهد سبيل الاحكام يعني الطرق التي نقضي بها كما قلت و أ و ض ح ه ا وهي ا ل ب ي ن ة أ و اليمين و ا ل ب ي ن ة هما ل ش ا ه د ا ن او ش ه ا د ة الرجل مع المراتين أ و ش ه ا د ة رجل واحد مع يمين المدتهين ف أ ن ت أ و ل من هدم ا ل ق ا ع د ة ا ل س ا ب ق ة عندك أ و ل ى الصواب أ و ل حين قلت يا أ ي ه ا الحنفي إ ن الممكن إ ذ ا نكل عن اليمين قضي عليه بالغرب بغير كتاب ولا سبب ا ل ح د ي ث ا ل س ا ب ق ة قال إ ي ش شاهداك أ و يمينه يعني مفهوم هذا الحديث أ ن ه يحكم للمدعي ببينته ف إ ن لم يكن مع المدعي بينه رجعنا للمدعى عليه فحكمنا له بيمينه لكنك يا أ ي ه ا الحنفي تقول إ ن المدعى عليه إ ذ ا رفض اليمين قال انا لن أ ح ل ف قضينا عليه بمجرد ا ل ن ق و ل ما عدم ن النقول ا ع بذل اليمين ف أ ن ت تركت الحديث السابق الحديث يقول عندنا طريقه شاهد ة أ و يمينه لكنك أ ن ت أ ض ف ت شيئا جديدا وهو أ و ن ق و ل ه ف إ ذ ا كنت اضفت هذا يلزمك أ ن تضيف ما سبق قال أ ن ت أ و ل من هدم هذه ا ل ق ا ع د ة شاهداك أ و ي م ي ن ه حين قلت إ ن المنكر إ ذ ا نكل ع ن اليمين قضي عليه بالغرم بغير كتاب ولا س ن ة ولا يوجد دليل يدل على أ ن النكول يقوم مقام هذه الطرق ا ل س ا ب ق ة قال بدلا ً عن اليمين و في أ ي دليل وجد هذا ا ل أ م ر بدلا ً عن اليمين والشاهد له النكول و اليمين مع يمين, يمين المدعي مع ش ه ا د ة شاهد واحد أ ق ر ب إ ل ى ش ه ا د ة شاهدين من النكول الذي هو عدم ا ل م س أ ل ة الموفيه عشرين رواه ب و هريره ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الغرر ا و في لفظ نهى عن بيع الغرر ا هذا في صحيح مسلم ما المراد بهذا الحديث هذا الحديث ما قال لم يقل فيه النبي صلى الله عليه و سلم أ و لم يرد اللفظ بقوله نهى عن الغرار لم يرد فيك انه قال ن ه ا عن أ ي غرار ولا قال ن ه ا عن غرار في البيع و إ ن م ا قال ن ه ا عن بيع الغرار أ و نهى عن الغرار فدل هذا على أ ن المراد بهذا اللفظ العقود التي غالبها الغرار أ م ا العقود التي فيها غرر تابع ف إ ن ه ا لا تدخل في هذا ا ل ل ف ما قال نهى عن بيع فيه غرر و إ ن م ا قال نهى عن بيع الغرر يعني البيع الذي يكون أ ك ث ر ه ومقصوده و غ ر ر إ ذ ا تقرر هذا ف إ ن المؤلف عرض إ ل ى م س أ ل ه إ ذ ا قال ا ل ر ج ل للصاحب ب ع ت ك ا ل ثوب الذي في كم ي هذا مجهول قال مالك وشافعي لا يجوز لأن هذا البيع غالب ومقصود ه مجهول غير معلوم والغرق ر د ت ع ب د ن ا بنفي عن البيع قال ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة هذا جائز الثوب في الكم و إ ذ ا ر أ ى المشتري الثوب يثبت له الخيار حكما من غير شرط ل أ ن الخيار منه خيار شرط كان يقول بعتك هذا الثوب ولي الخيار ل م د ة ث ل ا ث ة أ ي ا م مثلا هذا خيار شرط كذلك هناك خيار عيب قال أ ب و ح ن ي ف ة هنا هناك خيار الخلف أ و خيار ا ل غ ر ب قال و و ه م عبد الوهاب نكته ت أ ن مالكا يقول في هذه ا ل م س أ ل ة إ ن ه ا جائزه ب ش ر الخيار ف ر ا ع الشافعي تنزيه العقد عن ا ل غ ر ب و ر ا ع مالك تنزيه اللزوم عن ا ل غ ر ب قال انا اعتبره عقدا صحيحا لكنه غير لازم اذل المشتري حق الخيار و أ س ق ط أ ب و حنيفه المراعات كلها لكنه الدعا ان الله تبارك وتعالى أ ث ب ت له الخيار من غير شرط لحديث من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إ ذ ا راع لكن هذا الحديث ضعيف جدا أ و موضوع بالتالي لا يصح ه أ ن يستند عليه نقف الى نمشي نعم نعم نقف نراه عشان ت ن ش ط و ن ن س أ ل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة ونجعلنا واياكم لهداه المتدين هذا والله اعلم